صلاة لمحمد الحنفي قد صلى الله سره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من كرمته بتنزيل وحكا على أنبيائك الملك الكريم الآمين في قومة عند ذي العرش الكين نافيه روح الحياة بالعلم والباح والإلهان هامل عرش العيوم ومظهر الإسم العليم العلام سيدنا حضرة جبرين الآمين على نبي عليه أفضل التحيات والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من وكلته بنفخ السوري وترتيب المراتب والسوري ناظر الذوح المحفوظ فيما كتبته القلم وهو الذي كان قبلة الغوث الأعظم مظهر اسمه الحي القيوم نافخ الأرواح من نفخ الثاني في الجسوم أعني الملك العظيم الجليلة حضرت سيدنا سرافيل على نبينا وعليه صلوات الله الجميل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من كرمته بقربك ووكلته على أرزاق إبادك فهو حام عرش الأقوات من الجسماني والأذواق عنه به. حضرة سيدنا ميكايل مظهر لإسم الرزاق صلوات الله على سيدنا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من وكلته بقض الأرواح بتنشيط المؤمنين وتنذير الكافرين والمشركين أعني سيدنا الملك الجليل عزرائيل على سيدنا وعليه صلوات الله الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الملائكة الذين يحملون الأرش ويستغفرون للخلائق وقومتهم لقوة كلامك أمكتا اللهم اجعل صلاتك وسلامك على نبينا وعليهم يا وحا اللهم صلى للملائكة المهيمين الموصوفين بالعندية الإلهية المقرمين فلا ينتفتون إلى سواه سبحانه ولا يلاحظون إلا إياه ومستغفرون في أنوار جماله وجلاله وعلى أقدام نقول وبه نقول بالافراد المقربين من البشاء صلوات الله و تحياته على سيدنا و عليه اجمعين إلى الحشر Allahümme salli ala seyyidina muhammadin ve ala al melekeyn il kirameyn il ağzamayn il ekverayın hamili arşil vaadi ve thawabi seyyidina rıbani ala nebiyina ve alaihi salvatullahi almanlani ve hamili arşil vaid ve ala iqab seyyidina malik ala ve alaihi salvatullahi ve selam Allahümme salli ala ve أهل السماء واهل وعلى الملكين الكريمين الكاتبين الشاهدين العادلين صلوات الله على نبينا وعلى النازعات والناشطات والملقيات والصابعات والمدبرات الملائكه المولدات العاملين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الملائكة الموكلين ايها قال بالقران وام الكتاب والالف لام وهي كلام الف لام راء والف لام راء الف را يا عين صاد وحا عين سين قاف طاء طاس طاس م طاس م طاس بحا محا محا محا م وقاف فنوون صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الملكين الهائلين المنكرين الداخلين في القبر. السؤال اللهم ارحمنا وارعفنا رأفة لحبيبه لحبيبه عند الشدائد من نزولها وارحنا في الدنيا والقبر والأخرى عند الحشي والنشور وكلنا في جميل أحوال متعالي ارحم ذلنا وتضرعنا وفعل بفضلك ما أنت له أهل ولا تفعل بنا بعضلك ما نحن له أهل وعفو عنا وأغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ف أنصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عبده في هذا العالم من يعادم خليفة رسولك وهو الإنسان الكامل صاحب الوقت القطب الأعظم وعلى جميع آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين